أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس لوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بناءه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أين يوم القيامة فإذا برق البصر وخفق القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أي المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَادِيرَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ ثم قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ إلى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 فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى اولى لك فاولا ثم اولى لك فاولا ايحسب الانسان ان يترك سدا ألم يكن قفه ممن يمنى ثم كان علقة فخلق فسواه فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى